القلب يا احسن كلمه عامه عجيره في تا فرارا من لهبه تبكي تتدارى المال كانت امي تنيره يا ام وانا من تن حلى القلب كلت فطر على المال كلمه عجيره امنته بضحكه طال بالضحك كلها مشيره I'll be gone.